ذو غفله وملجا مختلف في مكره ومذهب الاشاعره جوازه وقد راه اخره صوب الامتناع ان يكلفه والاستحاله او الامتناع ان يفسر بالاستحاله العقليه استحاله عقليه يعني يمتنع عقلا ان يكلف كل واحد من هؤلاء ثلاثه ذو غفله الذي هو الغافل وملجا الملجا وكذلك المكره هذه انواع ثلاثه مما تعلق به الخلاف بين الصليين هل كل واحد من هؤلاء مكلف التكاليف الشرعيه ام لا فان كان الملجا قد حقي فيه اجماع أنه غير غير مكلف كما جاءت ان شاء الله تعالى وقوله ذو رفله عرفنا أنه يدخل فيه الناس والساهي وكذلك المخطئ وكل من زال عقله بسبب سهو أو نسيان أو غفله أو غيرها وعرفنا ان هذه المصافي انها مترادفه من حيث المعنى اللغوي فالسهو بمعنى النسيان والنسيان بمعنى بمعنى الغفله وإذا كان كذلك فلا فرق من حيث من حيث كون الساهي هو بعينه الغافل والغافل هو هو الناسي ونحو ذلك فهنا صواب كما ذكرنا فيما سبق أن الناس والغافل والساهي كل منهم غير غير مكلف والمذهب عند الحنابلة أن النائم الناس غير مكلفين قال في الكوكب المنير النائم الناس الصحيح من المذهب انه غير مكلفين حال النوم والنسيان هذا لا شك ان قوله حال النوم والنسيان انه قيد يقيل النائم غير مكلف غير مكلف حال النوم وما عدا حال النوم هذا لا شك انه ماذا نوم مكلف اذ يوجد سبب آخر وكذلك النسيان انو الناس حال النسيان غير مكلف وامما عدا هو مكلف على الاصلي اذا الوصف هنا الناس لنسيانه غير مكلف والساهي لسهوه غير مكلف والغافل لغفلته غير مكلف. في هذه الاثناء نفي عنه التكليف وما عداه فيبقى على على الاصل المراد هنا أن مذهب الحنابل هو ماذا أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان قال فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم هذا في بناء ماذا بناء الفرع للاصل لماذا كون هؤلاء غير مكلفين أو غير مكلفين بناء على ماذا على انه يستحيل عقلا ان يقال لمن لا يفهم افهم ولذلك علل بقوله فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم لعدم الفهم واذا عدم الفهم عنيد انتفى شرط من شروط صحة التكليف كما مر معنا قال في الكوكب يخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ اذا جاء نص فيه مع الاستحاله العقلية السابقة وكذلك رفع عن امه الخطا والنسيان والحديث فيه بكلام والحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما وهو كما قال يعني المخطئ يلحق به الناس والنائم قد نص عليه صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو معنى الحديث والحديث فيه بالضاف فقال في المقنع المخطئ غير مكلف بما هو مخطئ فيه غير مكلف بما هو مخطئ فيه ثم قال قلت فالنائم والمغمى عليه اسوأ حالا من المخطئ إذا المذهب في هذه الانواع كليا انهم غير غير مكلفين واما وجوب الزكاه ووجوب النفقه ووجوب ضمان المتلف او من ربط الحكم به بالسبب والنص على ذلك فيه كوكب المنير يتعلق الوجوب بما أو او ذمته الانسانيه التي بها يسعد لقوه الفهم بعد الحالة التي امتنعه تكليفه من أجلها بخلاف البهيمه قال في التحبير المغمى عليه الصحيح من المذهب أنه غير مكلف حال اغمائه هؤلاء كلهم يشتركون في ماذا بزوال العقل بزوال العقل فالمغمى عليه صاب انه غير مكلف وهو الصحيح من من المذهب بل هو اولى من السكران المكره في عدم التكليف ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى اذا هؤلاء على المذهب نضيف لأن لان المتن هنا يذكر عليه الشافعيه في الغالب ولا من التنصيص على ما هو المذهب عند عند الحنابل وبقي علينا مما يتعلق بالغافل ما يتعلق بالسكران هل هو مكلف ام لا والسكران فيه موضع هو محل خلاف وفي موضع هو محل محل وفاق محله وفاق السكران ميز بين الاعيان فحكمه حكم سائل العقلاء بمعنى أنه مكلف وانه مؤخذ بجميع تصرفاته وهذا لا نزاع فيه بين بين الاصوليين ان المكلف لان السكران الذي يميز بين الاعيان حيث لا يختلط عليه كلامه ولا عقله ويكون تمييزه باقيا فهو مكلف بلا, بلا نزاع لماذا لوجود أو تحقق الشرطين لانه عاقل يفهم واذا كان كذلك فكل من عقل وفهم ولو كان مع سكره اين نحكم عليه بماذا بكونه مكلفا لأننا ندور مع شرطي التكليف وجودا وعدما فإذا تحقق في السكران أنه يفهم ويعقل عين حكمنا عليه بكونه مكلفا سكران مميز بين الاعيان فحكمه حكم سائل العقلاء بلا نزاع لانه عاقل يفهم مكلف غيره من العقلاء فهذا مخاطب بالشرع وتصح جميع تصرفاته قال ابن عربي في المحصول الخلاف في الملتج أما المنتشي فمكلف اجماع منتشي الذي يكون في بداية سكره لانه يعقل إذا كان كذلك فهو مكلف به بالاجماع اما الملتج الذي اختلط عليه شانه فهذا الذي وقع فيه النزاع على قولين هل هو مكلف ام لا اما اذا كان لا يميز بين الاعيان أو يخلط في كلامه وقراءته فهذا محل الخلاف محل خلاف بين بين الصنيين والصلي لهم مذهب على قولين والفقهاء له مذهب كذلك وحكي فيه اجماع كما سياتي اذا اختلف في ضابط حد السكران الذي وقع فيه خلاف اختلف في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف قال القاضي وغيره هو الذي يخلط في كلامه وقراءته يعني لا يميز يحصل عنده نوع خلط ويسقط تمييزه بين الاعيان يعني لا يميز بين الأشياء لا يميز بين بين الاشياء ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والانثى يعني يصل الى هذا الحد بكونه لا يميز بين السماء والارض او الذكر والانثى لا مراد انه ما يكون امامه فيخلط بين ما هو له مما هو ليس له يعني بين ما يملكه وبين ما لا يملكه ان وقع عنده خلط من ذلك بسبب سكره عند نحكم عليه بكون ماذا بكونه صدق عليه الذي يقع فيه النزع الذي سمى بالطافح عند الفقهاء وبعض الاصليين سكران الطافح الذي طفح به السكر حتى فقد تمييزه اذا لا يشترط في كونه لا يميز بين الاعيان ان لا يميز بين السماء والارض والذكر والانثى قال واومئ إليه أحمد في رواية حنبل قال هو الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها اذن لا يميز ليس بين السماء والأرض وبين الذكر والانثى لا عندما لا يميز بين اشياء تختلط عليه اموره لو وضع ثيابه بثياب غيره ليميزها وكذلك نعله إذا وضعت مع نعال غيره لا يميزه حينئذ يقول هذا ماذا وبسبب سكره حينئذ يقول هذا الذي وقع فيه النزاع هو ما يسمى بالسكران الطافح قال احمد هو الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها او وضع نعله في نعالهم فلم يعرفها وإذا هذا فاكثر كلامه وكان معروفا من ذلك يعني يكون قليلا الكلام فإذا سكر أكثر كلامه عندنا نقول هذا ماذا هذا كذلك يصدق عليه انه مما وقع فيه النزاع وضبطه بعضهم بماذا بانه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم وهو قريب مما, مما سبق تجمع هذه الامور لان مرجعها الى الى العرف حينئذ نقول متى ما لم يميز وقع أو صدق عليه السكر الذي حصل فيه النزاع ومنه أن يتكلم بما فيه العصر الذي يتكلم به حينئذ نقول هذا كذلك لانه لا يضبط نفسه حينئذ اذا سرسل فيما لا يذكر نقول هذا كذلك داخل فيه هذا السكران الذي لا يعقل ما يقول وقد زال عقله وذهب حسه بالكلية وهو الذي يسميه الفقهاء وكذلك بعض الاصوليين بالسكران الطافح وهو الذي لا يعقل شيئا هذا عند الاصوليين وحكي اجماع أنه غير مكلف السكران الذي لا يميز بين الأشياء بين الاعياد هذا غير مكلف غير غير مكلف يعني غير مخاطب بالوحي فلا يصح شيء من من تصرفاته لا عقدا ولا بيعا ولا شراء ولا طلاقا ولا ردة كل ما يتعلق بالصاحي لا يتعلق به بالسكران هذا معنى ماذا إذا قيل بانه غير مكلف عين اذن سقطت عنه تكليف برمتها ولا تصح منه عبادة ولا تصح منه كذلك معاملته بل على الصحيح انه لو ارتد يعني قال قولا أو فعل فعلا تحصل به الردة الكفر وخرج من الملة كذلك لا يصح منه لا يصح منه كما سياتي بيانه اذا لا يصح شيء من تصرفاته ولا حكم لكلامه وهذا ادنى حاله من المجنون قال جوين في الاساليم سكران عندنا غير مخاطب سكران بالمعنى السابق الذي لا يميز وأما السكران الذي يكون في بدايه سكره وهما يسمى بماذا النشوان فاين اذا نقول هذا مخاطب بالاتفاق لانه يعقل ويفهم اذا اذا قيل السكران السكران هل هو هل مكلف ام لا لا بد من التمييز ما المراد به فإن كان المراد به الذي يميز ولا عقل عقله معه فهو مخاطب ومكلف بالاجماع وإن كان من لا يميز وحصل عنده خلط في قراته وكلامه ونحو ذلك اين يريد ان هذا الذي وقع فيه في النزاع قال السكران عندنا غير مخاطب فإنه يستحيل توجيه الخطاب على من لا يتصور نعم تصوره وادراك الشيء وهو لا يدرك فاذا كان لا يدركه بمعنى انه لا يفهم والفهم هو ادراكه معنى الكلام اذا انتفى عنه ماذا الشرط الذي هو الفهم ولكن غلظ الأمر في سكره ردعا ومنعا فالالحق بالصاحي وهذه مساله اخرى وهي انه اذا قيل بانهم غير مكلف حينئذ هل يلزمه القضاء ويترتب عليه ما يترتب على الصاحي من الاقوال والافعال عندما قال بعدم تكليفه قال عن وتغليضا له الزمه بموجب بماذا اقواله وافعاله فالزمه بعتقه وطلاقه وردته ونحو ذلك اذا نفصل بين المسالتين مساله هي ماذا هل هو مكلف ام لا مساله اخرى هل يترتب على قوله وفعله ما يترتب على قول فعل الصاحي ام لا هل بينهما تلازم عندهم ليس بينهما تلازم بمعنى أنه يمكن ان يقال بانه يمتنع تكليفه شرعا ولكن يلزمه ماذا ما يترتب على اقواله وافعاله فيلزم بذلك بناء على ماذا بناء على انه مكلف الجواب لا وانما من باب التغليض والتشديد عليه وفرق بين بين المسالتين ونحن نقول أنه يجب أن يقرن التلازم بين المسالتين فاذا كان غير مكلف عنيد لا يلزمه عبادة البتة ولا يلزمه ماذا ولا يلزمه ما يترتب على قوله وفعله سواء من بيع وشراء وعتق وطلاق الا ما جاء استثناء من جهه الشرع حينئذ يكون ماذا يكون من ربط احكام بي فكل ما رتبه الشارع على فعل او قول السكران نجعله من خطاب الوضعي وأما ما عدا ذلك فالاصر فيه في المنع خلافا لما جر عليه كثير من اصوليين وكذلك الفقهاء من كونه ماذا يترتب على قولي وفعله موجب القول والفعل ولذلك قال هنا عندنا غير مخاطب فإنه يستحيل توجه الخطاب على من لا يتصور كان يلزم من هذا ماذا الا ينبني على قوله وفعل شيء البت لكن قال ولكن غلظ الأمرون اذا ليس عندهم دليل انما عندهم ماذا عندهم تعليل لكون هذا الذي وقع في السكر الاصل فيه أن يغلظ عليه يغلظ عليه بماذا بالزامه بكل ما يترتب عليه وقت السكر فالالحق بالصاحي اذا لا فرق بين السكران والصاحي من حيث الاحكام من حيث من حيث الحق لا فرقه بينهم البتة فاذا نطق بقول الكفر كفر ارتد عن عندهم واذا نطق ببيع والشراء لزيمه البيع ولزيمه الشراء وإذا طلق عين اذن لزيمه الطلاق. إذا لماذا نقول هو غير مكلف صارت المساله ماذا نظرية فحسب إذا كان لا فرقه بين السكران والصاحي لماذا؟, لماذا نبحث اصلا مكلف وغير مكلف صارت هذه المساله النظرية ولا وجود لها والصواب ان نقول غير مكلف ينبني عليه ماذا أنه إذا لم يكن مكلفا فلم يتعلق به خطاب الشارع البتة وإذا لم يتعلق به خطاب الشارع فلا يحل لنا أن نلزمه ما لا يلزمه ما لم يلزمه الشارع به لأن مرد الاحكام إلى ماذا الى الشرع فاذا بين الشارع بكونه انسكرا لزمه الحد اذا العقوبه ما هي الحد نعاقبه بشيء آخر يحتاج الى ماذا إلى الى دليل العقوبات هذه توقيفيه الحدود توقيفيه لا من النظر في ما جاء به الشرع فاذا جاء الشرع باثبات عقوبة واحدة وهي الحد حينئذ نقول لا عقوبة أخرى تتعلق به فإذا أوجبنا عليه ما لم يوجبه الشرع عقوبه له قد زدنا على عقوبة الشرع حينئذ نكون استدراكا على على الشرع هذا الذي ينبغي ان يقال في هذه المساله وكان كثير من الفقهاء والاصوليين على أن السكران يلزمه ما يلزم الصاحي وثم اقوال امام احمد رحمه الله تعالى كذلك قالوا في كونه غير مكلف لأن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف به بما كلف به محال وكذلك لانه لا يعلم لابد من القصد المامور به ولا قصد له كيف يكلف نقول هذا محال هذا هذا محال لان توجيه التكليف مع عدم علم المكلف به بما كلف به ولا يعلم إذا اذا قيل لك قم صلي ولا يدرك معنى الصلاه كيف يقصدها هل يستوعب معنى صلي لا يستوعب او لا, لا يستوعب لو عرف الصلاه وكيفيتها وشروطها هذا صار داخلا في النوع الأول لانه يميز لكن الذي لا يميز إذا قيل له صلي لا يدرك معنى الصلاه لذلك عند ان قيل ينتفي عنه التكليف لأنه محال أن يقال له كلفت بالصلاه وهو لا يدرك معنى الصلاه وهذا معنى قولهم لأن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف السكران بما كلف به محال لو قلنا بأنه ماذا بانه مكلف لانه يدخل هذا في تكليف الإنسان ما ليس في وسعه وهذا لا يجوز في الشرع ولا ولا في العقل وقالوا كذلك لانه لو جاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي اولى ايهما أولى الصبي اولى وقيل المجنون في بعض احوال قد يدرك ويكون عنده بعض القصدي فتكليف الصبي من باب اولى واحرى لو كلف السكران لانه معه نوع فهم ومعه نوع تمييز فإذا انتفى عنه التكليف بالدلاله العقلية والدلاله الشرعيه دل على أن السكران من باب اولى أن لا يكون ماذا مكلفا لو جاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي بل جواز تكليف الصبي اقوى من تكليف السكران لأن الصبي له عقل وتمييز وان لم يكمل مثل ما كمل للبالغين فإذا لم يكلف الصبي فلان لا يكلف السكران اولى هذه دلاله من باب القياس قياس الاولى وهي دلاله صحيحه معتبره في هذا في هذا الموضع وقالوا واما الصلاه اذا فاتته في حال السكر فانما القضاء بامر جديد بعد بعد الصحو يعني قال بعضهم وهذا مذهب الامه الاربعه ان العبادات يلزمه قضائه سكران يلزم قضاء العبادات فلو سكر قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ لم يفق من سكره الا بعد غروب الشمس هذا لزيمه القضاء عند الامه الأربعة عند الائم الاربعه اصاب انه لا يلزموه بناء على هذه المساله فحين اذا قالوا اذا كيف يقال بأنه غير مكلف واذا سكر قبل دخول وقت الصلاه وخرج الوقت وجب عليه القضاء قالوا هذا بامر جديد بامر جديد ثم الامر الجديد هل هو المعني به الامر السابق او لا على ما ذكرناه بالامس وهم نصوا على ماذا على أنه جاء امر جديد لكن لم نقف على الامر الجديد وانما جاء في النائ نحو فاذا كان كذلك فالاصر فيه ماذا عدم التكليف لكن نظر إلى أن ما جاء الى أن الأصل في الأوامر انها للأداء فإن امكن الأداء في الزمن نفسه حينئذ إذا اخرجه عن زمنه الحق الزمن الثاني بالزمن الأول لانه مكلف بشيئين وهذا ما علله ابن رازي مكلف بصلاه ومكلف بان الصلاه في زمن عينين لم يستطع الثاني بقي ماذا بقي الأول مكلف باداء الصلاه فقط بقطع النظر عن الزمن ومكلف بزمن تؤدى فيه الصلاه اذا فوت الثاني لا يلزم من تفويت الاول فاذا خرج الوقت عين هذه الأداء لكن نقول مكلف بصلاه لا في زمن هذا لا يوجد له في الشرع أو لا هل عندنا صلاه في الشرع لا في وقت عندنا فك الصلاه عن الزمن هذا بدعه لم لم به الشرع وانما هو من مخيلات الذهن فحينئذ هذا القول مبني على على تصور ذهني عقل بحت لكن لا وجود له بالشرع لا وجود له بالشرع فاذا كان كذلك يعتبر باطلاه والمسألة نفسها هي مساله الصلاة في الدار المغصوبه قالوا الصلاه هذه ليست منهيا عنها والغصب هذا منهي عنه اقول لا ليس بحثنا في في غصب لا صلاه فيه وليس بحثنا في صلاه ليست في محل غصب هذه مفكه في الذهن فقط وانما بحث في ماذا هذه الصلاة خله في هذه الداره لا ليس عندنا انفكاك الانفكاك في الذهن هو الآن يصلي امامك في دار مغصوبه حيل اي انفكاك الانفكاك في الذهن والاحكام تتبع الخارج لا لا تتبع الاذهان اين هذه المساله لا وجود لها البتة يعني انفكاك صلاة عن زمن نقول هذا بيد على عصر الله مخالف للشرع كذلك انفكاك صلاه لا في دار مغصوبه وقد صلى في الدار المغصوبه نقول هذا ماذا هذا تصور في الذهن وليس الحكم منزلا عما يكون في الاذهان وإنما هو منزل عما يكون فيه في الخارج فهذه وين أكثر من الاصوليين انتبه انتبه الطالب العين لها لانه قد يظن ظنا من هذا ذكاء وانها تدل على على عمق في العلم لا هذه تعتبر من اجتهادات المخالفه للشرع فينتبع لها صلاه لا في زمن من اين جتبيع ليس عندنا الا صلاه فجر صلاه ظهر عصر مغرب عشاء وهذه الاضافات باعتبار الازمان اما صلاه لا في زمن أين, أين, أين توجد هذه لا يوجد لها البت اذا نقول هذا يعتبر من من البدعي اذا الصلاه اذا فاتته في حال السكر فإنما القضاء بامر جديد بعدا بعد الصحوي وليس عندنا امر جديد وقالوا أيضا إن الأمر فيما قلتم متقدم على زوال العقل يعني قول تعالى يا اي الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وسياتي بحثها لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا أمر متقدم كذلك يعني دوموا على الصحو دوموا على على الصح هذا المراد بالايه فحينئذ نقول هذا الأمر متقدم كما قالوا هنا متقدم على زوال العقل فانه يقال له إذا سكرت في وقت الصلاه او نسيتها او نمت عنها أو أتلفت شيئا في حال السكر أو في حال النوم يلزمك ضمانه يلزمك ضمانه هذا في تفصيل سياتي بحثه يعني ما يتعلق به العبادات فالعصر عدم الضمان وما يتعلق به خطاب الوضع حينئذ نقول العصر فيه فيه الضمان لا من, لا من باب التكليف وانما من باب ربط الاحكام بأسبابها وهذا لا نزع فيه لا نزع فيه كما قلنا و واحسن ما يبين لك هذه المسألة أن المجنون غير مكلف بالاجماع ومع ذلك تلزمه الزكاه ولو قتل لزمه الضمان ولو فعل من الأشياء المتعدية حينئذ قل لزمه الضمان وبهذا قال ابو ثور لكون غير مكلف وشيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى وابن عقين ابن قدامه في الروضة كذلك والطوفي واكثر المتكلمين وجزم الامدي وغير به وهذا متعين قوله لأن التيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالامر بالفعل المأمور به لا بد ان يعلمه امر بماذا بصلاه لا بد يعرف ما هي هذه الصلاه فإذا لم يكن عنده قدر على تمييز هذه الصلاة وهذا مفروض في السكران حين اذا لا يامر بها البت ولذلك من شروط المكلف به قد ياتينا ان شاء الله تعالى في شروط المكلف به أن يكون معلوما بمعنى إذا امر بالصلاه لابد أن تفسر ما هي الصلاه إذا امر بالصيام لابد ان يبين ما هو الصيام اما ان يؤمر بشيء فلا يبين له هذا من التكليف بما لا ما لا يطاق اذا لأن الاتيان بالفعل المعين كالصلاه مثلا على وجه الامتثال والقرب إلى الله تعالى يتوقف على العلم بالامر بالفعل المامور به لأن الامتثال عبارة عن قصد ايقاع المأمور به على وجه الطاعه ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الامر نحوه وبالفعل فهو مستحيل عقلا فيه لعدم فهم حال كونه كذلك فهو غير مخاطب بذلك وإنما وجب القضاء تغليضا عليه وهذا عليه عامه الفقهاء عامه الفقهاء أنه يجب عليه القضاء تغليضا ليس عندهم دليل شرعي وانما من باب التغليظ والتجديد والنكال به قالوا يجب عليك ماذا أن تقضي ما, ما فاتك في وقت السكر وهذا كما ذكرنا يحتاج لدليل شرعي وام التغليظ هذا الزياده في العقوبه لم يرد بها شرع لان عقوبه والعقوبه لابد أن تكون موقوفه على السمع فإذا لم يكن سمع فلا فيه اسقاطها اذا وجب القضاء عليه تغليضا ونقله النووي في الروضة عن اصحاب المذهب الشافعي فقال ومرادهم أنه غير مخاطب حالة السكر ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد امرين جديد يعني اراد ان يجعل المساله مفترقه من جهه الاصول ومن جهه الفروع يعني مذهب الفقهاء مع مذهب الاصوليين ما الفرق بينهما قال النووي وغيره مراد الاصوليين أنه غير مخاطب حالة السكر وقت السكر غير غير مخاطب ومرادنا يعني الفقهاء أنه مكلف بقضاء العبادات بأمن جديد يعني مراد الفقهاء بكونه مكلف مرادهم بماذا أنه تجب أو يجب عليه قضاء العبادات حينئذ هل بينهما خلاف ليس بينهما خلاف الخلاف في ماذا الخلاف في التعبير في اللفظ فقط بمعنى انهم إذا قيل بانه غير مكلف ومذهب الاصوليين قال النووي مرادهم أنه حالة السكر لا يتوجه اليه خطاب وهذا لا اشكال فيه مراد الفقهاء أنه مكلف حكاوا برهان قاطبه الفقهاء أو عن الفقهاء قاطبه أنه مكلف بمعنى انه يجب عليه اداء ما فاته وقت سكره عين يد سوى بين بين المذهبين والصوم ذكرناه سابق انه غير مكلف مكلف بينهما تباين بينهما تباين بمعنى أنه إذا قيل مكلف تعلق به الخطاب وقت حال السكري هذا الاصل فيه ولذلك تعريف الحكم في مسافه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف مطلقا يعني في جميع الأزمان ان دل الدليل على التخصيص اخرجناه من من التكليف حينئذ نقول الاصل فيه في كون السكران مخاطب أنه يخاطب وقت السكر يعني حالة السكري فإذا لم يكن مخاطب حينئذ نفينا عنه التكليف فينتفي عنه ما يتفرع عن التكليف هذا هو التحقيق في هذه المساله وقال القاضي ابو بكر في التقريب عدم تكليفه عدم تكليفه وهو الصواب ثم قال محاصيله إنه مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر يعني اراد ان يجمع بين المذهبين انه مكلف بعد السكر بما كان في السكر قال وهذا الكلام قاله في البحر المحيط وهذا كلام مجمع مذاهب الفريقين نساب له أو منه الله اعلم لكن أراد أن يجمع بين بين طائفتين مكلف غير مكلف بانه مكلف بما كان واجبا عليه وقت السكر اما حاله السكر فليس مخاطبا اذا لا فرق بين مذهبين أراد التسويه بين مذهب الوصوليين ومذهب الفقهاء والصحيح مذهب الامام أحمد واكثر اصحابه القاضي وغيره والشافعي والحنفية أنه مكلف السكران مكلف عند أكثر الفقهاء بل الحكم اجماعا اذا الصحيح من مذهب احمد ان السكران مكلف وكذلك هو مذهب الشافعي ومذهب الحنفيه انه مكلف وهذا هو مذهب الشافعي نص عليه في الام نص عليه فيه في الأم قال الشافعي ومن شرب خمرا أو نبيذا فاسكره فطلق لزمه الطلاق فطلق لزمه الطلاق ولما قال لزمه الطلاق معناه ماذا أنه مكلف انه مكلف لزمه الطلاق والحدود كلها والفراائض اذا سو بينه وبين الصاحي سوى بينه الصح لا فرق بينه بين السكران وبين من لم يشكر الاولى لا فرق بينهما اذا سوى بينهما في طلاق سو بينهما في الطلاق وفي الحدود كلها والفراائض دل ذلك على أنه عند الشافعي لا فرق بين السكران وبين الصاحي مطلقا في الحدود وفي الفرائض وفي الطلاق قال ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصيه بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا اذا المعصيه لا تسقط عنه فرضا ولا طلاقا ولهذا صحا شبهيت تصرفاته واحتج لذلك فيما نقله البهائي بقوله رفع القلم عن ثلاثة قال والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء بمعنى أن النص جاء على ماذا على ثلاثه ولم ينص على السكران فدل ذلك على أن السكران ليس في معنى واحد من من هؤلاء لكن هذا فيه نظر لماذا لأن الحكم معلل واذا كان معللا حنين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امثله وقال رفع القلم عن ثلاث وقلم التكليف عن ثلاث ثلاثه النائم والمجنون والصبي حتى يفيق حتى يحتلم حتى يكبر حينئذ نقول ماذا هذه يدل على التعليل أن النفي هنا مرتب على عله اذا ما كان في حكمهم كالمخطئ ومن كان في حكمهم كالمغمى عليه أخذ ماذا أخذ الحكمه يعني ما وجدت فيه هذه العله نقول أخذ حكمه إذا القول والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء ولانه يجب عليه قضاء الصلوات بخلاف المجنون قال الشافعي في الام المريض ماجور مكفر عنه مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله هذا المريض وهذا آثم يعني السكران مضروب على السكر غير مرفوع عنه قلم أراد أن يفرق بين بين النوعين هذا مريض ماجور وهذا السكران آثم لا يلحق الآثم الفاسق بالمطيع كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقاس الفاسق المجرم الظالم بماذا بالمطيع فهذا ماجور لا مازور وهذا مازور لا لا ماجور حينئذ ثبت الفرق بين بين النوعين قال ابن برهان اذا مذهب الشافعي أن السكران كالصاحي في جميع اقواله وتصرفاته في جميع أقواله وتصرفاته احتج له البيهقي بأنه ماذا بالحديث رفع القلم عن ثلاثة ولم يذكر فيهم السكران هذا من حيث اللفظ ثم السكران ليس في معنى واحد من هؤلاء الثلاث هذا دليل له قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطب أنه مخاطب يعني السكران وقد قال امام احمد في روايه عبد الله امام احمد عنه سبع روايات ما شاء الله اقوال سبع روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال لي محمد في روايه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم ليس بمرفوع عنه القلم يعني وكلف مخاطب وفي روايه ابي بكر بن هان السكران ليس بمرفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع يعني لا يسقط عنه ما صنع مطلقا الحدود والفرائض والطلاق والرده ونحوها وفي روايه حنبل ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه يعني المجنون قد يفعل ماذا والمجنون قد يكون جنايته من نفسه قد يتعاطى شيئا فيلحقه الجنون وقد يكون الجنون هكذا ابتداءا طرية يولد مجنون وقد يكون طارئا ثم الطارع هذا قد يكون بسبب منه تفريط ونحو ذلك وقد لا يكون بسبب عنيد لم يقيس الإمام أحمد السكران على المجنون بناء على ماذا أن السكران باختياره وان المجنون ليس باختياره يعني السكران قصد السكره اذا يترتب عليه ماذا ما جناه المجنون ليس قاصدا اذا لا قياس بين بين النوعين لكن يقالوا بالقياس في ماذا في أن كل منهما قد ارتفع عنه التكليف بمعنى أنه لم يتحقق فيه شرطاء التكليف فالمجنون قلنا انه قلنا انه ليس بمكلف للنص وللمعنى الشرعي العقلي الذي دل عليه الشر وهو انه لا يفهم ولا يعقل فلا يقال انه يفهم لانه لا يفهم والعقل عنه مرفوع كذلك السكران وقت سكره والبحث فيه لا يقال له افهم ولي وليس بعاقله فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا في معنى المجنون باعتبار ماذا باعتبار أن اسقاط التكليف عن المجنون لفوات الفهم والعقل وكذلك اسقاطه عن السكران وفي روايه حنبلا ليس السكران بمنزله المجنون المرفوع عنه القلم هذا يعني السكران جنايته من نفسه بخلاف المجنون وحكى الامام احمد عن الامام الشافعي انه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه قلم وتبناه امام أحمد اقره وسبق أن الشافعي نص على ذلك في الام وعن احمد في اقواله وافعاله روايات يعني ما يتعلق بي بفعله وقوله هل هما سيان أو بينهما فرق يعني يلحق بما بما مر احداها انه كالصاحي وهذا الصحيح من المذهب أن المجنوع أن السكران في اقواله وافعاله دون تفصيل كالصاحي فاذا قال قولا اعتبر واذا فعل فعلا اعتبر وهذا هو الصحيح في المذهب الثانيه انه كالمجنون الثالثه كالمجنون في اقواله وكالصاحي في افعاله يعني فرق بين الاقوال والافعال فرق بين القول والفعل الرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون قال احمد في روايه الميمون تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق واختاره ابو بكر والخامسه انه فيما يستقل به يعني ينفرد به قتله وعتقه ونحوهما كالصاحي وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته هذه تتعلق بالاخرين فكالمجنون حكى ابن ابن حامد فقال لا أقول في طلاقه شيئا قيل له فبيعه وشراؤه فقال أما بيعه وشراؤه فغير جائز فدل ذلك على انه يفرق فيما فيما يتعلق بفعل وقول سكران إذا تعلق بقول الاخرين من بيع وشراء ومعاوضه حينئذ حكم حكم مجنون لا يعتبر وإلا فهو كا كالصاحي قال الزركشي قلت ونقل عنه ابن هاني ما يحتمل عكس روايه الخامسه تكون سادسه فقال لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيع وشرائه جائز في السابقة قال ماذا بيعه وشرائه غير غير جائز هذه نجعلها روايه سادسه وعنه سابعة لا تصح ردته فقط وما عداه يصح هذا كله يدل على ماذا على ان المساله قابله للاجتهاد ونقل الاقوال على الإمام الواحد هذا موجود بكثره في في كلامه العلمي وان لم يكن قد قالها في وقت واحد لكنه في في حياته كلها يقول قولا ثم ثم يرجع عنه وهذا يدل على ان هؤلاء الائمه ليسوا معصومين فلا يعترض على من تمسك بدليل من كتاب وسنه ان خالف احمد وخالف الشافعي او مالك أو حال هؤلاء أقوال. أقوالهم مترددة تارة يثبت وتارة ينفي تارة يفصل وهذا ليس بنقص فيه وليس بطعن فيه وانما ننظر فيه من جهة ماذا انه لا ينبغي اذا كانت هذه أحوالهم وهذه فهومهم تختلف عينئذ نقول اذا لا يجعل قول العالم حجة على النص أو مقدمه على النص وانما نظركم فيماذا في الدليل ولذلك ما حالنا الله عز وجل الى احد البت قال فانت نازعت في شيء ها ودولاب حنيفه مالك الشافعي احمد بنت اي مبقيم لا ردوا الى ماذا كتاب السنه إلى الله ورسوله كتاب السنه اذا لا نرد على الى احد غير الكتاب والسنه البت ومن رد الى غير الكتاب والسنه فهو مبتدع ضال ان لم يكفر ان لم نجعله كفرا اكبر فهو مبتدع ضال والقول بوجوب اتباع مذهب على كل أحد هذا من البدع من بدع المتاخرين الذي يؤصله كثير من الوصول قديات معنا في آخر الكتاب ان شاء الله تعالى انه يجب على العالم أن يلتزم مذهبا من المذاهب الاربعه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره البتة إلا إذا حصل تبديل وتغيير هل يجوز له في بعض المسائل دون غيرها لانه ليس المجتهد مطلقا الى آخر ما, ما سياتي المهم أن الاصل في الاتباع هو الاقتداء بالكتاب والسنه فيتعلم الإنسان الاصول والقواعد من أجل أن يزين هذه الأقوال أي هذه الأقوال اقرب الى الكتاب والسنه هذه فائدة العلم والا بل من اراد أن يقلد فلا تتعب نفسك لا في لغه ولا في أصول ولا في حفظ الاخر خذ الزاد واحفظه وتعبد به لله تعالى خذ مختصر خليل واحفظه وتعبد الله تعالى به ومن تحفظ الفيه الى اخره هذا من الضيع على الاوقات تجلد تسبح وتقرا القران وتختم أفضل لك من من هذه العلوم لأن هذه العلوم المراد بها ماذا تمييز الراجح من المرجوح ليس لفهم كلام اهل العلم فحسب لا قد يقولوا البعض تفهم علل علل الاحكام التي يذكرها العلماء لكن هذا ليس هو القصد الأول وإنما القصد الأول أن نعرف الحق الذي أراده الله عز وجل الذي كلف به به العباد وهذا يكون بعرض المسائل على الكتاب والسنه في حسب واقوال أهل العلم إنما تكون ماذا تكون نبراسا لطالب العلم لالا ياتي بقول لم يسبق اليه على أن في هذه المساله كذلك نزاع قوله ياتي بقول لم يسبق اليه ابي لقي مر رحمه الله ان كل ما دل عليه الكتاب والسنه ولو لم يقل به امام فقل به ولا تخشى في الله لومه تلا قل به يعني انطق به اذا دل عليه بدليل واضح بين وكان العصر والقاعدة مضطرد في ذلك فقل به ولو لم تسبق لأن, لأن الله تعالى حال الى ماذا الكتاب والسنه فلم يقيده بشيء البت سُبِقَتْ أو لم تسبق قُلْ لا انما النظر هل اجمع عليه أم لا ان كان ثم اجماع فلا يجوز الخروج على الاجماع وان لم يكن اجماع اين اذا تعرض المساله كتاب السنة الشاهد من هذا أن اختلاف العلم في مساله واحد السكران مكلف غير مكلف 5 و 6 و 7 و كل ذلك يدل على, على أن ان فهومهم ليست معصومه وهذا ليس بقادح فيهم رحم الله تعالى اجمعين وانما هذا يجعل طالب العلم يتمسك بالدليل متما كان الدليل واضحا بينا فعض عليه به بالنوادر ولا تخف البتة والتقليد الاصل فيه في التحريم اذا هذه اقوال امام احمد سبع روايه واما العباده فيقضيها اذا افاق عند الامه الاربعه وغيرهم يعني العباده لا خلاف بين المذاهب الاربعه عند الامه الاربعه انه ماذا انه يقضيها اذا افاق اذا, إذا أفاق. عليه ليس هناك دليل تغليضا عليه وبعضهم يدعي ماذا انه بأمر جديد اين هو الامر الجديد هو الأمر السابق ليس عند الأمر الجديد لم ياتي نص آخر بأن النائم كما جاء في النائم اذا استيقظ فليصلي حينئذ نقول هل جاء امر جديد بهذا النص بأن السكران إذا فاق فليصلي ما فاته لم يري اذا ليس عندنا امر جديد حينئذ نقول نرجع الى الامر الاول هل يدل على قضاء الامر الاول هل يدل على قضاء لا يدل على قضاء جمهور العلماء يدل العلماء ذا يدل على قضاء ويسدلون بي الله يحق بي بالقضاء لكن هذا ليس ليس, ليس بجيء. قال في القواطع السمعاني في القواطع قال افعال السكران واقواله داخله تحت التكليف في قول عامه الفقهاء يعني يحكم اجماع ان اقوال السكران وافعاله داخله تحت التكليف قول عامه الفقهاء أو ما حكاه ابن ابراهيم فيما فيما سبق والدليل قول تبارك وتعالى هذا من كلام صاحب القواطع ما هو الدليل قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اذا هذا نص جاء جاء لفظ السكره في القران لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ما وجه الاستدلال قال وهو خطاب للسكارى ولا يخاطب الشارع إلا مكلفا فالسكران مكلف مقدمتان ونتيجه قال وهو خطاب للسكار الايه خطاب للسكارى قدم صوره ولا يخاطب الشارع إلا مكلفا سكران إلى اخره مقدمة كبرى النتيجه فالسكران مكلف فالسكران مكلف المقدمه الكبرى صحيحه لا يخاطب الشارع الا مكلفا هذه مقدمه كبرى هي صحيحه بها اما قوله يا اي الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى خطاب للسكار باطل باطل لا يصح لماذا لان قوله وانتم سكارى سيت تقريره وانتم سكار من من أحسن ما يفسد به او يفسد به هذا القول ان تقول تعرب الايه الاعراب هنا سلاح وانتم سكارى هل هو حال من قوله يا ايها الذين امنوا أو حال من قوله لا تقربوا الصلاة اما من الواو في امنوا واما من الواو لا تقربوا ها بالتفاق لم يقل احد بانه حال من الواو في امنوا لأنه لو كان كذلك يا ايها الذين امنوا يا ايها السكارى من المؤمنين صار قيدا لهم هذا لم يريد وانما ماذا يا ايها الذين امنوا خطاب للعامة قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حينئذ صار قوله وانتم سكارى حالا من الواو في لا تقربوا ثم مسألة اخرى هل النهي عن القيد أو النهي عن المقيد عندنا قيد وعندنا مقيد معلوم أن الحال قيد وصف لصاحبها قيد ل لا تقربوا وانتم سكارى يعني نهي عن السكر حال قرب الصلاه أو نهي عن قرب الصلاه الاول اذا نهي عن القيد وليس نهيا عن المقيد هذا الاصط كما سيته كلام الشوكاني رحمه الله المقصود هنا ان المقدمه الصغرى باطنه ويدل عليها امران اعراب انتم سكارى انه حال من فاعل تقرب وليس حالا من فاعل يا اي الذين امنوا ثانيا يقال ان النهي هنا عن القيد وليس عن المقيد قال فقد خاطب السكران بها يعني بالصراحه حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول فدل أن السكره لا ينافي الخطام هذا أول قال ولان الامه اجتمعت على صحه ردته في حال السكر الامه قد اجتمعت عن اجماع على صحة ردته في حال السكر يعني إذا ارتد بقول أو فعل الرد ثبتت عليه وحكم فيه في الاجماع ولا ادري من اين اتي بالاجماع بل قدام رحمه الله تعالى في المغني اختلفت الرواية عن أحمد في رده السكران فروي عنه انها لا أنها تصح أنها تصح وهو مذهب الشافعي وعنه روايه أخرى لا يصح وهو قول ابي حنيفه اذا روايتان عليما احمد تصح ردته لا تصح ردته تصح ردته وهو روايه عن الشافعي ولا تصح ردته وهو روايه عن ابي حنيفه اذا اختلفوا وفي الانصاف تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب الصحيح من المذهب صحه رده السكران والصواب انه لا يصح لا تصح ردته البتة قال ولان الامه اجتمعت على صحه رده في حال السكر وهذا في نظر واجمعوا على وجوب الحد عليه بالزنا والقذف وهذا من قبيل الخطاب الوضعي ولا نزع فيه والصحابه قد اجمعوا على على ذلك وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من الأموال فدلت هذه الاحكام أن التكليف قائم في حقه وان زال عقله بالسكر هذا ما وجه به في قواطع الادله ثم قال والاصح عندي أن السكران موجه عليه الخطاب ويجعل عقله بمنزلة القائم بالدلاله التي قامت عليه من جهه الشرع يعني يقول بان السكران من حيث الدلاله الحسية عقله زائل لكن الشرع عاملهم عامله ها الصاحي العاقل اذا ننزلهم منزله العاقل فصار الخطاب هنا لمن يعقل تنزيلا من جهة الشرع واما الحس فيدرك الانسان بان بان السكر ليس مع عقل هو لا يدري ما يقول ولا يميز بين الاعيان ها نقول هو من حيث الدلاله الحسية ما تشهده انت هو ليس بعاقل زال عقله لكن الشرع لما عامله معامله العقل نزله منزلة العقل حينئذ يعقل او لا يعقل نقول يعقل شرعا يعقل شرعا فكانه جعله السمعاني هنا كانه جعل أن وجود الدلاله العقلية قد تكون شرعية قد تكون شرعيه بمعنى ان الشرع اذا عامل من زال عقله معامله من معه عقله وحين يدي الحكم عليه بكونه عاقلا وبالحقيقه هو ليس ليس بعاقل هذا ليس بصواب لا يسلم بناء على ما سبق من تقرير السابق قال الاصح عندي أن السكران موجه عليه الخطام ويجعل عقله بمنزلة القائم أي كان عقله ماذا موجود قائم به بالدلالات التي قامت عليه من جهه الشرع وأما من جهه الحس فلا وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعا استقامه خطابه وتكليفه اراد ان يوقع ما قدمه اولا بمعنى أنه كيف يكلف عقله ليس موجودا قال الشارع اقام عقله منزلة الموجود كانه موجود بدليل أنه انه خاطبهم والصحيح كما قلنا ان تكليف السكران الذي لا يعقل محال كتكليف الساهي والمجنون والذي يسمع ولا يفهم بل السكران اسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام مجنون قد يكون عنده شيء من عقل من حيث الفهم لكن في الجملة بانه لا يفهم لكن النائم لو لو حركته حينئذ نسيق لكن السكران ها تحرك او لا تحرك لا يسر ومع ذلك النائم غير مكلف غير مكلف اذا الاستكراه من باب من باب اولى واحران وهذا واضح مبين وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وذلك مما لا ينكر اذا سلمنا بما بما ذكر قيل قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وهذا خطاب للسكران قلنا إذا ثبت بالبرهان استحاله خطابه وجب تاويل الايه يعني وجب النظر في الايه رد المتشابه الى المحكم لاننا علمنا أن ان شرطي صحة التكليف بالإجماع لا بد من الفهم ولا بد من العقل لا بد من القصد امتثالا وهذا ممتنع في السكران حينئذ قوله انتم سكارى تاويله لابد متعين ولا تاويلان احدهما أنه خطاب مع المنتشي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى خاطما الذي في بداية السكر وهو عقله معه اذا لا اشكال بس كذلك اذا قلنا بان الخطابنا يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى خطاب لمن بدأ معه السكر اذا عقله معه وتمييزه معه وفهمه معه فلا اشكال فيه قال احدهما أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله فانه قد يستحسن من اللعب والانصات ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل ولكنه يعني حصل عنده شيء من الطرب والنشاط يقول السكر فيه شيء من الطرب الله اعلم به ولكن هذا متفاوت اولوه عقله معه ثم إذا رسخ فيه زال عقله قال ولكنه عاقل وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم كما يقال للغضبان اصبر حتى تعلم ما تقول أي حتى حتى يسكن غضبك فيكمل علمك وإن كان اصل عقله باقيا وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاه مثل هذا السقراط وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع يعني الذي معه شيء من الطرب ماذا هذا نفي عنه ماذا نفي تصحيح مخارج الحروف يعني ها معه عقله لكن قد يغيب عنه الكمال الذي هو تصحيح مخارج الحروف او الخشوع او نحو ذلك فهو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل العقل هذا الجواب الأول واختصاره أن يقال بانه خطاب لمن لم يتمكن منه الطرب وسكر بعد وعقله معه ولم يزل بعد الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة يعني لا تبدا أو لا لا تاخذ اتعاطى السكره قبل الوقت فيدخل عليك الوقت ماذا وانت على سكر وهذا في اول الامن كان كانت تحريم الخمر على على التدريج لم تحرم الخمر ابتداءا وانما حرمت في ماذا في الأوقات التي يكون الوقت فيها قريبا بحيث أنه إذا دخل وقت المغرب لا يستطيع أن يتعاطى بناء على أن العشاء سياتي لم يبقى عنده الا بعد الفجر وبعد بعد العشاء لأن الوقت يطول ما عدا ذلك فالوقت قريب فلا يحصل ولا يصلح منه أن يتعاطى ذلك كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان اذا لا يدخل عليك ماذا وقت الصلاة وانت على شبع ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد اي السمر على خفة البدن حتى تقوم للتهجد ومعناه عنيد لا تذكروا ثم تقربوا الصلاة لا تذكروا ثم تقربوا الصلاه يعني استمروا على صحوكم حتى يدخل وقت الصلاة ثم قال تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني استمروا على اسلامكم بحيث اذا جاء وقت الموت ها كنتم مسلمين استمروا على الصحوي بحيث اذا جاء وقت الصلاه حينئ تكونوا على على صحوكم اي يلزمه ولا تفارقوه حتى اذا جاءكم الموت اتاكم انتم مسلمون فكذلك الايه المذكوره سمر على الصحوي حتى تدخل الصلاة وتفرغ منها ولا تدخلها سكارا فتضطرب عليكم صلاتكم وحاصل هذا انهم خوطبوا في حال الصحوي وليس الخطاب لمن كان على على سكره انهم خوطبوا في حال الصحوي بان لا تقربوا الصلاه سكارى لأنهم خوطبوا حال السكر وهذا اوضح في الايه يعني هذا المعنى هو الأوضح فيه في الايه لان قوله انتم سكارى جمله حاليه اي في موضع نصب على الحال من قوله لا تقربوا من الفاعل الواو لا تقربوا فالسكر متعلق بقربان الصلاه لا بخطاب الله سبحانه وتعالى للمصلي لا بخطاب يا ايها الذين امنوا ها وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة ليس هذا المراد وانما المراد يا ايها الذين امنوا خطاب لمن كان على صحو لا تقربوا الصلاه حال السكر اذا استقاما اذ لو كان كذلك لكان تقديم الآية يا ايها الذين امنوا وانتم سكارى اي ادعوكم واخاطبكم ما انتم وهذا هذا محال لا تقربوا الصلاة قال الطوفي ولم يقله أحد من علماء القران بان أنتم سكارى حال من فاعل امنوا هذا لم يقله أحد من علماء القران ولا يجوز ذلك لانه خلاف ظاهر الكلام ايل لم يكن خلاف صريح ونصه القاطع قال طوفي وعلى هذا التقدير لا ينبغي ان يسمى هذا الوجه تاويلا بل هو منع يعني نمنع نمنع لا يسمى تاويلا يسمى ماذا يسمى منعا نمنع ان يكون الخطاب للسكرى لان مبناه على أن الجمله الحالية حال من فاعل آمن وهذا باطل لم يقل به أحد من من اهل القرآن. قال الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى فانقيلا قد دل القرانه على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة لان قوله وانتم سكارة جملة حالية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه ونهى السكران في وقت سكره او نهي السكران في وقت السكريه يدل على أنه مكلف والجواب عنهما ما مر تقريرا قال الشوكاني ورد لانه نهي عن السكر عند اراده الصلاه النهي عن السكر عند اراده الصلاة وليس نهيا عن الصلاه حال السكر إنما هو نهي عن عن السكر عند إرادة الصلاة فالنهي متوجه إلى القيد وهذا من اقصى ما قيل في هذا الموضع ومن أجود واحسن ما قيل ذكر في رشاد الفحول رد بأنه نهي عن السكر عند اراده الصلاه فالنهي متوجه إلى القيد ولم اقف على هذه الفائدة الا عند شوكاني رحمه الله تعالى قلت لكم سابقا الشوكان من فحول الاصوليين والفقهاء وقل أن ان تجد من يجمع بين الفنين تطبيقا قليل هذا ان تج تجد من يجمع بين فنين تطبيقا هذا قليل ولذلك مر معنا قبل قليل السكران غير مكلف تجب عليه الصلاه وتصح كيف هذا تناقض هذا كيف غير مكلف ثم تصح صلاه عقوبة له عقوبه له ما وجه الدليل من اين جئت بهذا الدليل كتاب سنه اجماع قياس ليس عندنا اذا من اين جئت به تقليدا يعني الامام الشافعي قال تغليضا عليه فحكاه قال مثل الشافعي رحمه الله تعالى وقال هذا ليس ليس من العلم في شيء لابد من الرجوع إلى الى الاصل وقلنا الان نسلم ان الايه خطاب للسكرى بل للصحات بان لا تقربوا الصلاه السكارى وفي حال السكر ينقطع عنهم الخطاب ولا ان سلمنا انه خطاب للسكرى فالمراد منهم من وجد منهم بادا النشاط والطرب ولم يزل عقله يعني هذا او ذاك اما نقول بانه خطاب لمن كان منتشيا وهذا لا اشكال فيه وإما أنه خطاب لي للصحات بان لا تقرب الصلاه على سكر وهذا لا اشكاله فيه لا تسكر فتقرب الصلاه إذا دنا وقت الصلاة فلا تقرب هذا السكر هذا لا اشكاله فيه يخاطب المؤمنون وهذا واضح واضح بين اذا السكران فيه مذهبان مكلف غير غير مكلف قال بعضهم محل خلاف في السكران عند جمهور الفقهاء والاصوليون اذا كان آثما في سكره بمعنى أن السكران قد قد يتعاطى السبب باختياره آثم او لا آثم قد يكره على السكر آثم او لا ياثم او لا لا ياثم اذا السكران بالاختيار آثم السكران بالاكراه غير آثم هل يترتب عليه فرق من حيث السبب عدم الاختيار والقهر هل يترتب عليه فرق من حيث التكليف عدمه على الأصول السابقة لا لا فرق لا فرق بين السكران باختياره والسكران الذي ماذا الذي قهر وأكره على السكن لا فرق بينهما نسوي بينهما سواء رجحنا أنه مكلف لا فرق بينهما رجحنا أنه غير مكلف لا لا فرق بين بعضهم فرق قال ما مر سابقا من كونه مكلفا بمعنى انه يلزمه ما يلزمه في حال السكر فسوى بينه وبين الصاحق هذا في الاثم هذا في في الاثم وما عده فلا قال ومحل الخلاف السكران عند الجمهور إذا كان آثما في سكره فاما ان اكره على السكر فحكمه حكم المجنون يعني لا يصح منه شيء البت والمجنون غير مكلف مجنون غير غير مكلف وهذا الفرق يحتاج الى تعليل وليس عندهم تعليل واضح بين فدل على ضعفه وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق فأما إن اكره على شربها احتملا أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذه واحتمل الا يكون حكمه حكم المختار لسقوط ماثما عنه والحد اذا كان لا ياثم ولا يحد اذا غير مكلف فالمجنون إن كان ياثم يحد اذا هو مكلف اذا فرق بين بين النوعين وهذا كما ذكرنا تفريق ضعيف ولا دليل عليه قال وانما يخرج هذا على الروايه التي تقول ان الاكراه يؤثر في شربها فأما ان قلنا لا يؤثر الاكراه فحكمه حكم المختار اذا الصحيح عدم الفرق بين سبب السكر سواء كان باختياره أو كان به أما اما والحد لا اشكال فيه واما كونه مكلفا وغير مكلف فالاصل فيه تسويه اذا الصواب في السكران مطلقا انه غير غير مكلف المراد به السكران الطافح الذي لا لا يعقل قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لاراده لم يأتي بشيء يصلح لاراده كقولهم انه قد صح طلاق السكران والصواب انه لا يصح ولزيمه أرش جنايتي وهذا من خطاب الواضعي لا من خطاب التكليف والبحث في خطاب التكليف وقيمته مائتلف وهذا استدلال ساقط يقول شوكاني هذا الاستدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع محل النزاع في خطاب التكليف وليس في خطاب الواضعي وانتم جعلتموه مخاطبا بخطاب التكليف بناء على ما جاء في خطاب الواضعي هذا خروج عن محل حل النزاع ولم ياتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لإيراده كقولهم إنه قد صح طلاق السكران ولزمه ارث جنايته وقيمه ما اتلفه وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع في احكام التكليف لا في احكام الوضع اذا هذا كذلك محكم جيد الشكاء لله تعالى ومثل هذا من احكام الوضع والصحيح كما ذكرنا ان طلاق السكران لان بعضهم جعل مسألة النائم والساهي اخره جعل اصلها مساله السكران البحث في وهذا يكون قياسا على السكران ثم جعلوا طلاق السكران اثرا في المسألة وقاسوا عليه جميع المسائل والصواب ان طلاق السكران لا يصح بل حكى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اجماع جماعه على انهم لم يوقعوا طلاق السكران فاذا كان كذلك فما عداه يكون باطلا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابه كعبد الله بن عباس ان طلاق السكران لا يقع ولم يثبت عن صحابي خلافه فصار فصار اجماعا سكوتيا اذا قال الصحابه على قول واحد طلاق السكران لا يقع عنيد نقول احداث قول اخر يعتبر باطلا ونحكي هذا ماذا اجماعا من الصحابه اذا افتى عثمان وافتا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين بأن طلاق السكران لا يقع ولم يخالفه احد حينئذ نقول اجمع الصحابه على ذلك واذا أجمع الصحابه على ذلك لا نلتفت الى ما بعدهم البت هذه يجب ان تكون مساله مطرده معكم في جميع المسائل والصلاه وحكم تاركها اوضح من مما ذكر هنا قال شيخ الإسلام وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابه كعبد الله بن عباس ان طلاق السكران لا يقع ولم يثبت عن صحابي ين خلافه والذين اوقعوا طلاقه لم يذكروا الا ما اخذ ضعيفا ما اخذ يعني دليلا ليس عندهم دليل اصلا وانما هو ما اخذ وعمدتهم انه عاص باذناله عقمه اذا بكونه عاصيا فغلظت عليه عقوبه يا للعقوبه هي الحد غلض عليه بماذا بالزامه بموجب قوله وفعله وما تركه من من العبادات اذا من قبيل الاستنباط يكون اجتهادا في مقابلة النص الذي هو اجماع وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار فلا يلتفت اليه البت كونه قال به بعض الا مما أو او غيرهم قلنا هذا لا يصلح ان يكون مستندا لرد الدليل الصحيح يعني لا ينبغي أن يقال كيف قال الشافعي وقال أحمن والصحابه قد اجمعوا نقول هنا انت مخير بين أن تقدم اجماع الصحابه وبين أن تقدم قول الشافعي وهنيئا لك بالعلم النافع إما ان تقدم هذا او ذاك النظر يكون في ماذا فيما أجمع عليه الصحابه هذا الاثر كتاب وسن على فهم الصحابه اما النظر في اقوال الشافعي وغيره يقول هذا لا يجعلنا نحط من شان مقدرهم ليس هذا المران وعظم اذا سمع من ذلك قال لقد قضح في العلماء قضح في العلماء قل لا الا ان تخدح في الشرع باتباعك للشافعي هذا قضح في الشرع لأن الله تعالى امرك باتباع كتاب السنه ما امرك باحد البت اطع الله واطع الرسول من يطع الرسول قد اطاع الله من قال من يطع الشافعي قد اطاع الله لا كذلك ما قال هذا لكن ينبغي أن يكون مع هذا اعتقاد وعمل يعني لابد ان يعتقد طالب العلم باعلى الله تعالى ما امره الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط اذا لو اطاع الشافعي وترك ماذا ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون مخالفا للنص يكون مخالفا للنص حينئذ لا يوجعل اختلاف العلماء الامم الاربعه سببا وموجبا لترك ما ذكر على الصحابه تعتذر لهم لا تعتذر يظهر لك وجه المخالف لا يظهر لست مكلفا بهذا لماذا خالف عذل لسنا مكلفين ولذلك لما نقول الصحابه اجمعوا على ان ذلك الصلاه كافر كفر اكبر مخرج من المله كيف اختلفوا الامم الاربعه ولست مسؤول عنهم أنا مسؤول ان اتباع ماذا الحق والصواب فاذا ظهر لي الحق والصواب لن اعدل عنه الجواب عما اختلف او وقع لماذا خرج الشافعي لماذا مالك لماذا أحمد قل لسنا مكلفين بهذا انما البحث يكون في في الدليل في الكتاب والسنه وما دل عليه عليه الكتاب والسنة ولسنا مكلفين في البحث باقوال العلماء وما يدل عليه اقوال العلماء هذا من تضييع الاوقات انما الاصره هو الكتاب والسنه قال هنا شيخ الاسلام والذين اوقعوا طلاقه لم يذكر إلا ما اخذ الضعيف وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك هذا صحيح لكن نحد بماذا نعاقبه بما جاء به الشر فيحد على على ذلك واما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصيه كذلك إذا سكر نقول نوجب عليه ماذا أنه إذا طلق أو وقعنا الطلاق لماذا لكونه عصى اذا المعصيه هي موجبة للطلاق نقول هذا يحتاج لماذا الى دليل قال هنا فلا يعاقب به مسلم على المعصيه ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكرة طلقته امراته ولو لم يطلق لو كانت هذه العله أنه يؤخذ عليه تغليضا في العقوبه لكونه السكرة إذا طلق او لم يطلق تطلق زوجته مباشرة لماذا لكونه السكرة وإذا كان كذلك حينئذ نوجب عليه تغليظ العقوبه فإذا طلق حينئذ او عليه الطلاق يعني لزمناه بقوله يقول شيخ الاسلام لو كانت المعصية هي الموجبه للطلاق ل من ذلك كل من سكر طلق زوجته وهذا لا يقول به أحد البت فلا يعاقب به مسلم على المعصية ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلق امراته وإنما قال من قال إذا تكلم به طلقت فهو اعتبر كلامه لا معصيته ثم إنه في حال سكره قد يعتق والعتق قربه فإن صححه عتقه بطل الفرق وان الغوه فالغاء طلاق اولى فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك في منزال عقله بغير مسكر كالبنجي وهو قول من يسوي بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كابي الخطاب والاكثرون على الفرق وهو منصور احمد ابي حنيفه وغيره لان الخمره تشتهيها النفس وفي الحد بخلاف البنج فإنه لا حد فيه بل فيه التعزير لانه لا يشتهى كالميته والدم ولحم الخنزير فيه التعزير وعامه العلماء على أنه لا حد فيها الا قولا نقل عن الحسن اذا الصواب أن طلاق السكران لا لا يقع وعن اذا كان كذلك نقول هذا الذي عادم ايقاع طلاق السكران بناء على أنه غير غير مكلف واذا كان السكران غير مكلف حينئذ كل قول قاله فلا عبره به وكل فعل فعله فلا عبره به وإذا كان لم تصح ردته فما دونه من باب أولى واحرى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين